درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتذلا تستمطر الذل إصغاء وإذعانا لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتذلا فاستمطر الذل إصغاء وإذ سَعِرَ حَرْبٌ فِي كَتَائِبٍ تُرْغِي وَتُزْبِدُ أَعْصَارًا وَبُرْكَانًا وَالْيَوْمَ أَلْقَى جَوَادُ الْمَجِدِ رَاكِبَهُ وَأَخَرَ مُؤَتَّلَقَ الْأَحْدَاقِ فَرْحًا واليوم ألقى جواد المجد راكبه وخره اقتلق الأحداق فرحانا اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خدرها المأنوس ريانا وغنت الحورانا إذن بعيشك محبورا وجدلانا اليوم زف إلى الحوراء عاشقها وبات في خدرها المأنوس ريانا وغنت الحور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 فنا له وحباه الله رضوانا فعاد يهتز في عطفيه مؤتِنًا يميد بين بنات الحسن نشوانا هذا الذي كان يرجوه وينشده فنا له وحباه الله رضوانا فرب بدمعك لا تحسن